عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامه واتقوا الشح فإن الشح اهلك من كان قبلكم حملهم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم يا ابو حزره بسك بسك يا ja هيق طحسك يا ابو حزره بسك بسك نرجو خلق طحت اللي يا ابو بسك بسك يا بسك بسك دين واضح وهو يشرح البخل في الدنيا يذبح وانت سااهي لله عنا بالذهب تجمع وتطرح دين واضح وهو يشرح البخل في الدنيا يذبح وانت سااهي لله عنا بالذهب تجمع وتطرح يا ابو حزره يا ابو حزره يا ابو حزره بسك بسك يا ابو حزره يا ابو حزره يا ابو حزره بسك بسك الفقر يا أخي وانا صاشا من قرب للمحتاج الفقير خزك بعينك وانت لا تهتم ولا احرج الفقر يا اخوي وانا صار لما بتطوف للمحتاج الفقير خزك بعينك وانت لا تهتم ولا احرج يا أبو حزرا ابو حزرا يا أبو حزرا بسك بسك يا ابو حزرا يا ابو حزرا يا ابو حزرا بسك بسك فكر شوي بنيتما والتزم درب النشامه معمرة ما يخصص والثوب خير وسلامة فكر شوي باليتامة والتزم درب لشامة الكريم معمرة ما يخصص والثوب خير وسلامة يا bohazra, يا ابو bohazra يا ابو بسك بسك يا يا يا بسك بسك يا بسك بسك يا بسك بسك البخل nie bój się, nie bój się, nie bój się, nie